ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعوجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها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 نار السموح وإذ فعل ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حب مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.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 ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم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 فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جئناك بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ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 قَالْنَ إِنَّ هَؤُلَاءِ نهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة شرقيم فجعلنا عليها سافلها وأنقرن عليهم حجاة من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 ولقد كذب أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عنها مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ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 كما أنزلنا على المُقَتَّسِينَ الَّذينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيمًا فَوَعُبْكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأُصْدِعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّهُمْ